أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل له نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وازواج ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصدرين البيقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب شهد الله أنه لا الذين عند الله الإسلام، ومختلف الذين أُمُّوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن حَسَبَهُمْ ارجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب نليم قلاء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 ذلك بأنهم قالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون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 وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا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 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِنْ تَوَدُّ لَوْ نَبَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّثُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونَيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ طِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَارُ تَمَّ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوح وَمَا كُنْتَ لَدَيَّ مِنْ أَذًى إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَدْخُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيَّ مِنْ مُنْزَلٍ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها, وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى امرا فإنما يقول له كن ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا لابني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني قد جئتكم بآية ربكمو أَخْلُقُ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائلا بإذن الله وأبرئ لكمه ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله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 بعض الذي حذر عليكم بآية من ربكم الله إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا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 فَمَنْحَاهُكَ فِيكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ عَالَوْ فَقُلْتَ عَالَوْ نَبْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ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 ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالضَّالَّةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا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 الذين آمنوا وجهنا وجهاه و اكفروا آخذه لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يوتى 1. مثل ما أوتيتم مِثْلَ مَا أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 2. قل إن الفضل بيد الله اللَّهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يشاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن آمَنَ بِقِنطَرٍ ومنهم من تامنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فلميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ك لا خلا قلهم ثلا خيرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم.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 ويتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول, للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذن وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وَمَنْ صَدِّقُوا لِمَا مَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ قَالَ أَا قْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّ بعدَ ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَلَهُ أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قل منا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويحمد وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم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 119. الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين 110. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 119. فالصالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 110. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 111. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولادهم هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء لرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب نليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم